الا تعنوا علي واتوني مسلمين قالت يا ايها الملائكه افتوني في امري ما كنت قاطعه امرا حتى تشهدون قالوا نحن اولى قوه و اولى باس شديد والامر اليك فانظري ماذا تاملين قالت ان الملوك إذا دَخَلُوا دخل قريه افسدوها واجعلوا عزه وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَا يَرُجِعُ الْمُرُسَلُونَ فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون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 وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا أَتِكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَأَهُ مُشْتَقِرٌّ عِندَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُوَنِ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ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 وكان في المدينة تسعة رهض يفسدون في الأرض ولا يصلحون قانوا تقاسموا بالله لنبيته وأهله ثم لنقول أن لوليه ما شهدنا مهلك أهله ما شهدنا مَهْلِكَ أَهْلِهِ أهله وإما لصادقون وמכروا مكرًا وמכرنا مكرًا وهم لا يشعرون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 أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضَّرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَيْلَهُمْ عَلَى اللَّهِ طَلِّلَ مَا تَذَكَّرُونَ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الْرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَيْلَهُمْ عَلَى اللَّهِ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 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تستعجلون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 وَإِنَّهُ لَهُ دَوَارَ رَحْمَةٌ إن إِنَّ رَبَكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الشم الدعاء إذا واللهم مدبرين وما أنت بهذا العم عن ظلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون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 حتى إذا جاءوا قالك ذبتم بأيات ولم تحيط بها علم أما ذاكوتم تعملون وما قع القول عليهم بما ظلم فهم لا ينطقون ألم يروا أن جعلنا الليل ليسكنوا فيه وأنها رب صرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون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 وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ظل فقل إنما أَنَ من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عم تعملون صدق الله العظيم